أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 وسواء عليهم أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لم تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشذه بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحب في إمام مبين، وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون، إذ أرسلنا إليه موسى. نَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا ان ما تغيّرنا بكم لئلا تنتهوا لنرجو منكم لئلا تنتهوا لنرجو منكم ولا يمسّنكم من قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم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 اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ سيَلَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لِيتَقَوْمِ يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم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 نات من نخيل وأعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره, ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون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 عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل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 وَإِنْ نَشَأْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ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 اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهونهم وازواجهم هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِنُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء اولما سخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرن نكث في الخلق افلا يعقلون وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا قال قول على الكافرين او ولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون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 فلا يحزن كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أ ولم ير الإنسان خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين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 الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ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 أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون